فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسِكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أيها المسلمون استخلف الله آدم وذريتَه في الأرض ليعمُرُوها بطاعتِه وسخَّرَ لهم ما فيها فضلًا منه رحمةً ليستعينوا بنعمِه على مرضاتِه قال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ولا قوام للحياة الطيبة إلا بعبادة الله وحده واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتوحيدُ الله أساسُ الأمن في المجتمعات قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ، أي بشركٍ، أولئك لهم الأمن، وهم مهتدون والإيمان هو الجالب للأمن، وكلاهما ضرورةٌ في كل شأن فبهما تزدهِر الحياة، وتغدق الأرزاق، وتتوثَّق الروابط بين أفراد المجتمع وتجتمِع الكلمة، ويأنس الجميع وتُقامُ الشعائِرُ بطُمأنينةٍ وتُتلقَّى العلومُ من منابِعِها الصَّافِيَة ويتحقَّقُ العِزُّ والتمكين قال تعالى وَعَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم. ولا يمكنن لهم دينهم الذين ضلوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا واذا فقد التوحيد حل الخوف بدل الامن فتختل المعايش وتفارق الاوطان وتتفرق الاسر وتتبدل ويذوق اهلها لباس الفقر والجوع ولن تجد مجتمعا ناهضا وحبال الخوف تهز كيانا ومن حفظ حدود الله فامتثل اوامره واجتنب نواهيه حفظ الله له دنياه في بدنه وولده واهله وماله وحفظ له دينه من الشبهات المضلله ومن الشهوات المحرمه قال عليه الصلاه والسلام احفظ الله يحفظك رواه الترمذي ولن يصل احد إلى غايه كمال الامر الا بالامن والايمان وحق هذه النعمه حفظها والتذكير بها وشكرها بتحقيق العبودية لله قال تعالى فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وصلاحُ الأرض بالعبادة، وأعظمُ فسادٍ فيها الشِلْكُ بالله وظُلْمُ العباد كقتل النفس المُحرَّمة بغير حقٍّ واستِباحة الأعراض، وترويع الآمنين ونكث العهود والمواثير وقد نفَى الله الفلاحَ والسيادةَ عن الظالمين، فقال إنه لا يُفلِحُ الظالمون وسُنَّةُ الله في الأولين والآخرين هلاكُ الظالمين قال سبحانه وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ وَلَئِنْ تَأْخَّرَ هَلَاكُهُمْ فَهُوَ لِحِكْمَةٍ أَرَادَهَا اللَّهِ قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذَه لم يُفلِتْه ثم قرأَ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةِ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ رواه البخاري وقد امر الله بزجر الظالمين وردعهم عن طغيانهم وكف بلائهم وشرهم وشرهم عمن تحتهم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين وامر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بنصر بنصره المظلومين فقالَ نُصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، رواه البخاري وهذا من حق الأخوة في الدين قال عليه الصلاة والسلام مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطُفهم، مثلُ الجسد إذا اشتكَى منه عُضْوٌ تداعَى له سائرُ الجسد بالسهر والحمَّى متفقٌ عليه وإغاثةُ المظلومين من شِيَم الرِّجالِ ومن أفعالِ العُظَمَان، وبهِ أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ فقال أغيثُ المظلومُ، روَاهُ أحمد قال النوويُّ رحمه الله التحالُفُ على طاعةِ الله ونصرِ المظلومِ والمُؤاخاةِ في الله أمرٌ مرغوبٌ فيه وبذلك عرف نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته قالت خديجه رضي الله عنها له فوالله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق متفق عليه وقد تحالفت بطون قريشٍ زمن الجاهليه في حلف الفضول وتعاهدوا بالله لا يكونن يدا واحدةً مع المظلوم على الظالمِ حتى يؤدى اليه حقه قال ابن كثير رحمه الله وكان اكرم حلف سمع به واشرفه في العرب وبمثله يندفعُ الباطل ويقل الفساد في الأرض وبفضل الله وعزته استجاب قاده هذه البلاد لغوث المظلومين في أرض اليمن فعصفت رياح الحزم والقوه على اهل الظلم والجور وتكاتفت الرعيه مع امامها فلاح النصر واستبشر المظلومون والعقلاء وتمامُ النصر، وكمالُه وجمالُه، بالفزع إلى الله وحده قال ابن القيم رحمه الله ما دُفِعَت شدائِدُ الدنيا بمثل التوحيد والطاعاتُ تعجِّلُ بالنصر قال تعالى إن تنصُر الله ينصُركم والدعاءُ مفتاحُه قال سبحانه إِذ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ قال شيخ الاسلام رحمه الله يجب على كل مكلف ان يعلم الا غياث ولا مغيث على الا الله تعالى وان كل غوث فمن عنده ولجا الانبياء والرسل الى الاستغاثه بالله بطلب النصر ففي غزوةِ بدرٍ دعا نبينا محمد صلى عليه وسلم ربه حتى سقط وفي الأحزاب قال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم احزِم الأحزاب اللهم احزِمهم وزلزِلهم متفقٌ عليه ومن دعاء المؤمنين في كتاب الله ربنا اغفِر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وبالصبر والتقوى يتلاشى كلُّ ظرَر وإن تصبروا وتتقوا لا يضرُّكم كيدُهم شيئًا وذكرُ الله كثيرًا في القتال من علامة الفلاح قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتُم فئةً فاثبُتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تُفلِحون والصلاة عونٌ في الشدائد قال جل شأنه يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين والتوكل على الله مع فعل الاسمع فعل الاسباب ايمان وقوه قال تعالى ومن يتوكل على الله فارحسه قال ابن القيم رحمه الله التوكُّلُ من أقوَى الأسبابِ التي يدفعُ بها العبدُ ما لا يُطيقُ من أدَى الخلقِ وظُلمِه معدوانِهِم وحسبُنا الله ونِعمَ الوكيلُ مفزعٌ عندَ الشدائِ قالها الخليلانِ فأتمَّ الله لهما نصرَة وحُسنُ الظنِّ بالله توحيدٌ ونصر قال الله في الحديث القُدسي أنا عند ظن عبدي بي متفق عليه قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يحسن عبد بالله الظن الا اعطاه الله ظن واصديق وعده فتح وبشر قال تعالى ان انصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد والمؤمنُ متعلِّقٌ بربِّه حذِرٌ من العُجُبِ بنفسِه أو قُوَّته أو كثرتِه قال عز وجل وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِعَنْكُمْ شَيْئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ والمُسلمُ راجح, القلب، راجِحُ العقل يتثبَّتُ فيما يسمعُه ويحذرُ شائعاتِ الأعداء فبئسَ مضيَّةُ الرجُلِ زعمُّه قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذِبًا أن يُحدِّثَ بكل ما سمع رواه مسلم وهنيئًا لمن فدَ الحرمَين الشريفَين بنفسِه ودمِه وَنَصَرَ الْمَظْلُومِينَ وَرَفَعَ رَايَةَ الْدِينِ قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة مئة درجةٍ أعدَّها الله للمُجاهِدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض رواه البخاري وعلى من يؤدي هذه العبادة العظيمة وعلى من يؤدي هذه العباده العظيمه ان يخلص وعلى من يؤدي هذه العباده العظيمه ان يخلص نيته فيها لله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قَاتَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُلِيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ والمُرابِطُ مَوْعُودٌ بِالْأَجْرِ الْعَظِيمِ قال عليه الصلاة والسلام رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا رواه مسلم ومن صدقت نيته بمشاركة إخوانه في تلك الطاعات نال الثواب وان لم يعملها قال عليه الصلاة والسلام ان بالمدينه رجالا ما سبت مسيرا ولا قطعت واديا الا شركوكم في الاجر حبسهم المرض رواه مسلم وعلى اهل الايمان في ديار اليمن ان يتذكروا سابق مجدهم في الإسلام وان يحفظوا ما اثنى بهم عليه به عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتاكم اهل اليمن هم ارق افئده والين قلوبا الايمان يمان والحكمه يمانيه متفق عليه وان يوحدوا كلمتهم على الحق والدين وان يحذروا الفرقه والاختلاف وَأَنْ يَجْتَمِعُوا تَحْتَ رَايَةِ إِمَامِهِمْ وَعَلَى الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ أَنْ تَفِيئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ وَتَعُودَ إِلَىٰ رُشْدِهَا وبعدُ أيها المُسلمون فالقوةُ لله جميعًا وهو غالبٌ على أمنه وسُنَّتُه سبحانه نصرُ الحقِّ وأهله ودحرُ الباطل وحزبِه وَكَتَبَ النَّصْرَ وَالْعِزَّةَ لِأَوْلِيَائِهِ وَالذِّلَّةَ وَالْخُذْلَانَ لِأَعْدَائِهِ وَلَا يَكْتَمِلُ الْإِبْتِهَاجُ وَالسُّرُورُ بعد النَّصْرِ إِلَّا بِشُكْرِ اللَّهِ وَتَسْبِيْفِهِ وَحَمْدِهِ قال سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا فسبِّح بحمد ربك واستغ وليحذر الجميع من نسبه النصر إلى الاسئله الاسباب قال سبحانه ومن النصر الا من عند الله والمسلم يفرح برفع الظلم عن المظلومين وباعلاء الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له تعظيمًا لشأنه وأشهدُ أن نبينا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا مزيدًا أيها المسلمون شرَّفَ الله هذه البلاد بقبلة المسلمين بيت الله الحرام وبمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد قامت بحمد الله على الكتاب والسنه ورسالتها حفظ الدين ونشره والعدل واقامته وحمل رايه المسلمين في الافاق والذب عنهم وبهذا تحققت لها الرياده وحفظها الله بقوته ونصره وحفظها الله بقوته ونصرها وأحلَّ فيها الأمنَ والإيمانَ والخيرَ والرخاءَ وجعلَ قلوبَ المسلمينَ أينما كانوا معها وأذلَّ لها آراءَ الأعداد وهذا من منَّة الله وفضله عليها فله الحمدُ في الأولى والآخرة ثم علموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في مُحكَم التنزيل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 وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمِّر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق مامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفِّق جنود اللهم انصر جنج جنودنا وعجِّل لهم بالنصر والتمكين اللهم سخِّر لهم ما في السماوات وما في الأرض بقوتك وعزتك وقدرتك يا قوي يا عزيز اللهم وأدِر دوائر السوء على عدوك وعدوِّهم